ولما خبت زدناهم سعيرا ذالك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا وقالوا أذا كنّا عظاما ورفاتا أين لم بعروس أين لم بعروس قلقة جديدة أو لم أن الله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 إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظن يا موسى مسبورا قال لقد علمت ما أنزلها أولاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآفرة جئنا بكم لفيفا